الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا 113. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أَكْثَرَ الناس, ولكن أكثر الناس لا يشكرون